فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابٌ وَأَبَاءُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّهَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّهُ لَهُ دَوَارٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضي بِلَهُ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت هذه العمي عن ضلالتهم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 نَسَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُذْعَنُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم بِهَا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزين مئذن آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون